حسن بيه؟ أنت إيه اللي جابك هنا؟ إزايك يا شافكي؟ ممكن أدخل؟ آآآ آه آه طبعاً تفضل إنت أحب نقود في الصالون؟ ما عليش يا شافكي أنا عارف إن أنا جاي من غير معادلك إن عيب، عيب الكلام ده يا حسن بيه أنا بس الحقيقة مستغربة هو الحقيقة أنا مش هنا عشان أتكلم معك أنا جاي عشان أقابل مامتك ماما؟ ليه؟ عندي شوية أسئلة عن نحنوح بيه وهي الوحيدة اللي تقدر ترد عليها آآآآ مانا برضه قلت كده لكن دي مامي مش موجودة مش موجودة طب ثواني كده حطلبها لك على الموبايل أشوفها لك فين ألو ألو مومي مامي حبيبتي رضي عليا. إيه اللي حصل إلحق يا حسن مامي إلحق إيه ده إيه ده الطيارة الطيارة لسه طايرة مو أعيش يا رب إيه ده احنا بس عايشين ايوه, ايوه ايوه عايشين لكن ازاي الكابتن عاشور يرحب بيكم وبيبلغكم ان المحرك الاحتياطي اشتغل والطيارة في السليم طب الحمد لله المحرك الاحتياطي اشتغل يا كريم يا رب, يا رب عيب آه انت راكب طيارة نحنو في يعني فخر الصناعات الحديثة الكابتن عاشور بيرحب بيكم وحب أبلغكم أن المحرك الاحتياطي مش هيقدر يكمل الرحلة لحد زنجبار ايه؟ الله الله الله الله فخر الصناعات الأنيسة والنبي بتوكس انت وأبوكي نحنوها ده ده نبيت أنت شايف لم أسمع اسمه <تصفيق> <تصفيق> يعني ايه مش هنكمل؟ يعني هنرجع مصر تاني؟ الكابت العسورو راحب بيكم المحرك الاحتياطي مش هيقدر يرجعنا مصر كمان؟ يعني لا هنوصل ولا هنرجع؟ ليل نعم يا اخويا روح نادي الكلب اللي سايق الطياره ده خليه فهمنا ايه اللي بيحصل امرك يا اخويا هتخليه يسيب سواقه الطياره ويجي يكلمنا سواقتي سواقتي كتويل علي وعلى الطياره ده بيقول لك لا هنوصل ولا حترجع كابتن عاشور معاكم احب ارحب بيكم يا ابني انا بقيت منك عارف لو لو لو روحت فينا تاني العاب فيك ايه الله مش انت اللي جبتني من الكبينة مالو مالو الزفت المحرك الاحتياطي مالوش شكله ما تعملو السيارة من زمان ومش حيضر يكمل معانا غير نص ساعة طب والنص و... ساعة النص ساعة ما تكافينش عشان نرجع لا ده بالكتير قوي ممكن ترجعنا ربع المسافة اللي طرناها طب والباقي والباقي هل عوم لا هي نص ساعة والطياره هتقع بينا وحنغرب خليل نعمين اخوك خذ الكلب ده رجعه بدل ما هو مؤلع فيه وفي يعني إيه؟ يعني نص ساعة ونموت سد دايما أنا فكرة رواية تقدم ناس في طيارة وحتقع بيهم كمان نص ساعه و... روايه ايه انت كمان بقولك حنموت حنموت لسه قدامى نص ساعه انا هكتب لي فيهم فصلين طب وانا شوفي اي حاجه اعمليها كده كده الطياره حتقع ابتدي انا الفصل الاول <تصفيق> اختار في الطريق الى سنغبار. حاضر حاضر يا اللي بتخبر، ارحم الباب انت رجعت اتفضل جبتلك لبان غريب الليل نعم جبته منين لقيته في كوشك جنب الغرزة اللي في الحطة المقطوعة اللي هو غرا الحارة وروحت لحد هناك لوحدك وعرفت ترجع ده انا بخاف اروح هناك لوحدك خلاص يا سيدي باخدني معاك لما هتعاوز تروح هيه هتعشوني ايه انت كمان عايز تتعشى اه عايز اكل نودلز وكمان نولدز ادخل خلينا انزل راح فين راح ادور على مراتي يا جمالات يا جمالات بابا سعيد عصابه برعايه اتصالات مرحبا يا هانم حضرتك شرفتينا وشرفتي زنجيبار بزيارتك <تصفيق> مرسي في حجز باسمي في الفندق عندكم تحت أمرك الحجز باسم من؟ نجلاء ماضي ما هذا مصريه على فكرة أنا أحب الأفلام المصرية جدا وأحرف كل الممثلين وال... ممكن تشوف في حجز ولا لا؟ طبعا لحظة واحدة فعلا هناك حجز باسمك السويت الملكي ها هل ستدفعين كاش ام كريديت كارد كاش كل حاجه عندي كاش تمام اذا وقعي من فضلك هنا نعم وهنا اتفضل حقائب سيادتك سوف نوصلها لغرفتك فورا قبل ما اطلع عايزه اعرف حاجه لو عايزه اروح الغابات الزنجباريه اعمل ايه الغابات الزنجباريه لكنها خطره جدا معروف ان الداخل فيها مفقود والخارج منها مولود عارفه لكن أنا عايز روحها حاضر هزيو like. لايك من الممكن أن يوفر لك سيارة جيب حتى أول الغابات لكن هناك يجب أن تكملي بمفردك لا أحد سيرضى أن يدخل معك الغابات أنا عايز أوصل لهناك ومن بعدها هتصرف لوحدي هزيو لايك like. تريدين السيارة الآن؟ لا بكرة الصبح بمجرد أن يتم تجهيز السيارة سوف أبلغ سيادتك مرسي أوي خليهم بقى يطلعوا الشرمة للسويد بتاعي ماذا تريد هذه المجنونة أن تذهب للغابات بمفرادها وات؟ ماذا؟ لماذا؟ لا أدري لكن الأكيد أنها لو ذهبت بالفعل فلن تعود ابدا <سؤال> كان محروش وهو جالس في الطائرة وعبق في الكبن فجر كيف يمكن أن ينبو من هذا البأزة للعين وهنا خطرت له الفكرة كأنه رعد دوا في رأسه بس هو الباراشوت أكيد ترى دي فيها براشوتات طبعا فيها أيها أنت فاكر نفسك فين دي طيارة نحن باو ونبي اسكتي اسكتي تاني تاني هتقولي لي اسمه تاني اخلصي خلاصي الباراشوتات فين ليه هاتي البسها ونتصور بيها ونلعبها تاني انت بتهرج انا اللي بهرج هاتي البسها ونط طبعا هننته في البحر مش احسن بنغرق فيه جوه الطياره لو نطينا بالباراشوتات ومعانا العوامات ممكن نوصل لشواطئ زي ده الحل الوحيد اللي قدامنا طب ومستني ايه ناجي الرجال خليل نعم يا خواج هات عشور والبراشوتات وتعالوا لكن لكن أنا أنا أنا ما بعرفش اعوم خلاص يا حبيبي هات عشور والبراشوتات وخليك أنت اغرق لو لا وعليه أنا جاي معك تفتكر هننجح؟ أنا دينا حنحاول البراشوتات هاي يبقى يلا مستدين ايه ايه اه اه اه.